go high رب ما خلقكم ما يشاء وهو Love Kh ma wang guo وَأَيْتُم إِن جَاءَ لَوْ مَوٌ قُمْ لَيْلًا سُذًا إِلَى يد as no. إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون في ذئة فلا تبصرون وَمحَّ تذ ج لن لن ق اللي لَ الن للت ق فيذن وَل تف وَيو مَونَ دجِب فََقُول أََّ قَوْمُنَا كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَاءَ فَأَبْلَغَ لَهُ الْيَوْمَ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَتَحْنَاهُ أولي القوة إذ قال له إن الله نغيب الفرحين من الدني وأحسن كما أحسن ولا تبغي الفساد في الأرض وقد أهلك من قبل ذي من القرون من وأشد منه قوة وأكثر جواب ولا يسأل عن ورجعنا قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا راقصنا في دي و بذاك لو ثم كان له va parlèn len len ioun che Leão Yeah. ولا عقبته Bento <laughs> ça a نال مبين إن الذي فرض عليك القرآن وما كنت قول وادعوا الى ربك ولا تكونن من المشركين. بعد اذ انزلت اليك وادعو الى ربك ولا تكون من المشركين قال تدعوا مع الله إلينا ولا تدعوا مع